الحمد لله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم يلقى الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصيكم معشر المؤمنين ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، واعلموا أن من اتقى الله وقاه وَمَنْ لم يَتَّقِ إِلَّاهَ فَقَدْ بَاءَ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ عباد الله إن قضية الرؤى والأحلام قضيةٌ أخذت عناية الشريعة الإسلامية ذلك أن الرؤى والأحلام جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك قص الله عز وجل علينا من نبأ يوسف عليه السلام قص علينا من خبره ما مشتمل على ذكر شيء من الرؤى والأحلام فلقد قال لأبيه وهو في الصغر يا أبت إني رأيت أحد عشرك وكب و الشمس والقمر رأيتهم لساجدين ولما جمعه الله جل وعلا بوالديه وسجدوا له ورفعهم على العرش قال يا أبت هذا تأويل رؤيا قد جعلها ربي حقا وحينما رأى الملك سبع بقرات سمان أولها يوسف عليه الصلاة والسلام، بالسنين الصعاب ثم الرك ثم الرخاء، وغير ذلك مما جاء في سورة يوسف عليه السلام، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أراه الله جل وعلا في منامه أشياء كثيرة، بل إن الوحي الذي ابتدى به النبي صلى الله عليه وسلم كانت الرؤيا الصادقة يراها فتن جلي مثل فلك الصبح صلى الله عليه وسلم ولذلك الرؤى والأحلام أيها المؤمنون جاءت في كتاب الله وجاءت في سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه آية من آيات الله جل وعلا فقد يرى الإنسان ما في العالم العلوي وقد يرى ما في العالم السفلي، وقد يرى ما في العالم المعاشر، وقد يلتقي بأُناس أحياء، وقد يلتقي بأُناس أموات، وهذا يدلنا على عظم خلق الله جل وعلا، وعلى أن الرؤى والأحلام آية من آيات الله جل وعلا وتقدس، ولذلك ربنا جل وعلا يقول. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمد في منامها نعم إنها آية من آيات الله جل وعلا وقضية الرؤى والأحلام الناس فيها ما بين طرفين ووسط من الناس من يستهين بقضية الرؤى والأحلام ولا يلقي لها بال ويتعامل معها تعاملًا باردا باهتاً، بل بعضهم قد يسخر من ذلك، ولا شك بأن هذا تطرف عن الطريق المستقيم والصرات السوي. ومن الناس وهم الكثرة الكاثرة يتعاملون مع الرؤى والأحلام بمبالغة وبزيادة عن الحد الشرعي، حتى إن الرؤى والأحلام. استولت على عقولهم وأفكارهم وحياتهم، بل بعضهم أصبحت الأحلام محل للسعد أو النحس كما يظنون ويعتقدون ويبالغون في ذلك مبالغة ظاهرة ولدت لنا جملة من الأورام والإشكالات في مجتمعاتنا. والطريق الوسط هو طريق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الذي هديه أفضل الهدي وطريقته أحسن الطرق وتعامله أحسن التعامل صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك في خطبة هذه سأذكر بعض المسائل والأحكام والتنبيهات في قضية الرؤى والأحلام أيها المسلمون ما يراه الإنسان فينا في منامه على ثلاثة أضرب إما رؤيا من الله وإما حلم من الشيطان وإما تخاليط أضغاث أحلام تخاليط أضغاث أحلام لا يجوز له أن يتحدث بها ولا أن يلقي لها بالا أما الرؤى التي من الله جل وعلا فهي جزء من ستةٍ وأربعينَ جُزءًا من النُّبُوَّة كما صح بذلك الخبر عن نبيِّنا صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام لم يبق من النُّبُوَّة إلا المبشرات. قالوا وما المُبَشِّراتُ يا رسول الله؟ قال الرُّعيَ الصالِحَة يراها المُؤمِن ولذلك قال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرة في الحياة الدنيا قال كثير من أهل العلم وهو وجه من أوجه التفسير لهم البشرة قال الرؤيا الصالحة الرؤيا الصالحة يراها في النوم ولقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يريه الله جل وعلا رؤيا كثيرة فتنزل إلى الواقع بعد حين وهذه الرؤى الصالحة أيها المؤمنون يتعامل بها الإنسان أولا بحمد الله جل وعلا وشكره والثناء عليه والأمر الثاني أن لا يحدث بها إلا من يحب ممن من يوده من قريب أو زوجة أو زوج أو والد أو ولد كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الآخر لا يسأل عنها إلا عالماً، يعني مشهوراً أو مشتهرا بتعبير الرؤى والأحلام، ولا يسأل عنها كل أحد، لكن ما يفعل كثير من الناس، ولذلك الرؤيا الصالحة يخفيها ولا يحدث بها إلا عالماً ومحب، لأن من الناس من يحسدك على الرؤيا، وأين أنتم؟ من قول يعقوب عليه السلام يا بنية لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين الثاني ما يراه الإنسان من التخاليط وسببها تخمة في البطن وثقل في الرأس أو أن المرأة ينام على مشكلة أو مصيبة أو ينام على معصية فيرى شيئا لا يعد من الرؤى والأحلام وإنما تخاليط تخاليط خلّطت على العقل فصدرت منها مثل هذه الصور التي طبعت قبل النوم فرآها في نومه ولذلك جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت أن رأسي قد ضرب وتدحرج أمامي فركت خلفه فزجره النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من التحديث بمثل هذا وأن هذا إحزان من الشيطان أمر آخر ما يتعلق بالرؤى من الصنف الثالث وهي الأحلام وهو ما يقذف الشيطان في نفس الإنسان في منامه. مما يجلم له الحزن وتقدير الخاطر ويبعث فيه القلق، فهذا من الشيطان ليحزن بني آدم، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى الطريقة المثلى في التعامل مع هذه الأحلام التي يراها الإنسان حينما يستيقظ فزعاً خائفاً قلقاً. مهموماً كما قال أبو سلمة رضي الله عنه كانت الرؤى تمثل لي هم كبيراً حتى سمعت أبو قتادة رضي الله عنه يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر أنواع ما يراه الإنسان في منامه قال فرج عني وقد أرشدنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى كيفية التعامل مع ما يراه الإنسان من الأحلام المفزعة، من الأحلام المقلقة، من الأحلام التي تجلب الحزن والهم، وبيّن لنا بأن هذا من الشيطان، وأن الطريقة التي يجب على المسلم أن يتعامل بها هي كالتالي: أولاً يستعيد بالله تعالى من الشيطان الرجيم، فيقول. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولو زاد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفته ونفخه، فهو حسن وهذه أكمل صيغ الاستعاذة. الأمر الثاني أن يستعيد بالله تعالى من شر هذه الرؤيا، فيقول أعوذ بالله من شر هذا الحلم، أعوذ بالله من شر هذا الحلم. يستعيد بالله تعالى من شر هذا الحلم وأما بالنسبة للإستعاذة أيها المؤمنون يستعيد بالله تعالى ثلاثا كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأما الاستعاذة من شر هذا الحلم فيكفي مرة واحدة ولو كرر ذلك كان حسنا أمر آخر أن لا يحدث بها أحدا لا قريباً ولا بعيداً، لا موالفاً ولا مخالفاً، لا يحدث بها أحد، فإن حدث بها أحد بقيت نفسه مهموماً وقلبه حزين، ولذلك يتغافل عنها ويتلهها عنها. أمر آخر يغير جهة نومه، فإن كان نائماً على اليمين نام على اليسار. أو انقلب على ظهره، وأمر آخر يبصق ثلاثة مرات عن يساره، يبصق يعني يتفل بريق يستعيد بالله تعالى من الشيطان وشره، والأفضل والأكمل أن يقوم فيتوضع ويصلي ركعتين لله جل وعلا، فإن فعل هذا أذهب الله عز وجل عنه ما أهمه وأغمه. وهذه هي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن مما يؤسف له أن أغلب الناس يتحدثون بما يرونه في مناماتهم أو في منامهم من هذه الأحلام المفزعة وهذه الرعب وهذه من هذه الأحلام المفزعة المقلقة يتحدثون بها وهذا غلط وخطأ فالنبي عليه الصلاة والسلام. قال لا يحدث بها أحد أمر آخر أيها المؤمنون من رأى رؤيا فإن المشروع في حقه أن يسأل معبراً صادقاً إن أراد ذلك إن أراد ذلك وأما سؤال كل أحد فهذا ليس بصحيح لأن تفسير الرؤى وتعبير الأحلام من الفتوى والله جل وعلا حرم القول عليه بغير علم. قال الله جل وعلا على لسان يوسف عليه السلام حينما سألاه صاحبه في السجن عن الرؤيا التي رأاها قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وسأل الإمام مالك رحمة الله عليه أيعبر الرؤيا كل واحد؟ قال ابن النبوة يلعب. أب النبوة يلعب، وقال بعض السلف من عبر بغير علم فقد قال على الله قولا عظيما، ولذلك للأسف الشديد يتصد لتعبير الرؤى من لا يعرفون بالتعبير ولا بفنه ولا بعلمه، ولذلك على الناس أن يتق الله ويوجد من الناس من يأتي بكتبي تعبير الأحلام. يشتريها من المكتبات، فيضعها في بيته، فإذا رأى رؤيا، لجأ إلى هذه الكتب يفتش فيها عن تعبير لرؤيته، وهذا غلط وخطأ، لأن تعبير الأحلام ليست بمثل هذه الصورة التي يظنها بعض الناس، بل الأدهى والأمر من الناس من يذهب إلى مواقع الإنترنت، فيضع رؤياه. ثم يبعثها إلى شخص مجهول أو شخص معروف وربما جاءته رؤيا أو جاءه تعبير وتفسير فيبقى طوال وقته حزينا وهذا ليس مسلكا شرعيا أيها المؤمنون ولذلك أحيانا قد يرى الرجل الرؤيا ويرى غيره نفس الرؤ أو الرؤيا نفسها ويكون التعبير مختلفا جاء رجل إلى محمد بن سيرين، فقال إني رأيت أنني أؤذن. قال ستسرق وتقطع يدك وتعلق في عنقك. وجاءه آخر فقال رأيت أنني أؤذن. قال ستحج هذا العام. فانظر إلى هذا العالم الجهبن المشهور بتعبير الأحلام كيف أنه فرق بين الرؤيتين؟ مع أن صورتهما واحدة، ولذلك من الخطأ اللجوء إلى مثل هذه الكتب، وبالمناسبة ليس لمحمد بن سيرين كتاب في تعبير الأحلام أبدا، وإنما هو منحول مكذوب مصنوع عليه رحمه الله تعالى ورضي عنه، فالواجب على الإنسان أن يستعمل الطرق الشرعية، وإذا أحب أن يعبر وإذا أحب أن يعبر رؤيته عند أحد فلا يلج إلا إلى عالم مشتهر بالتعبير أمر آخر أيها المؤمنون صدق الرؤية وكذبها راجع إلى حال الإنسان من الصدق ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا فإذا كان الإنسان صادق الحديث تقي القلب مراقبا لله جل وعلا فإن رعياقه في الغالب تصدق كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسألة أخرى الرؤى والأحلام لا يؤخذ منها أحكام ولذلك إذا رأى الإنسان شيئا فضيع لنفسه أو لغيره فلا يجوز له أن يرتب أحكاما عملية في واقع الحياة وإنما إذا كانت رؤيا طيبة، حمد الله وشكره وأثنى عليه وسأل الله من خيرها، سأل الله جل وعلا من خيره الذي أفاضه عليه في هذه الرؤيا. وأما إذا رأى ما يكره، فاليستعد بالله تعالى من الشيطان الرجيم ثلاثة، واليستعد بالله تعالى من شردها، والي عن يساره ثلاثة، ويحول جهة نومه. وليتوضَّأ، وليُصلِّي، ولا يُحدِّث بها أحدًا أما التخاليق فلا يلتفت إليها أبداً هكذا يتعامل المسلم مع هذه الرؤى ومع هذه الأحلام أمر آخر أيها المؤمنون ينبغي للناس لا يشغلوا أوقاتهم بمثل هذه الرؤى وبمثل هذه الأحلام على حساب مُهمَّات الإسلام وفرائض الدين العجب أن بعض الناس إذا رأى رؤيا أشغل وقته وقطع زمانه في البحث والتنقيب والتفتيش عن هذه الرؤيا وعن من يعبِّرها وإذا سألته عن بعض فرائض الوضوء ما استطاع الجواب وتجده يخطئ في صلاته وفي عبادته ولكنه في قضايا الرؤيا لطبيعة النفس البشرية محبتها استكشاف الغيب، وما ومحبتها في تتبع تفاصيل مثلها به القضايا، فيكون هذا التعبير على حساب فرائض الإسلام وقضايا المله وهذا لا شك بأنه خطأ بين، فعل الناس أن يهتم بتعلم أحكام الإسلام من تصحيح الاعتقاد، وكذلك من تعلم فرائض الدين. وأما هذه الرؤى فلو لم تعبرها لم تقع في ذنب ولا خطأ ولم ترتكب شيئا ربما تحاسب عليه فأشغلوا أوقاتكم عباد الله أشغلوها فيما هو نافع وفيما يقربكم إلى الله جل وعلا للحديث بقية أرجئه إلى خطبة الثانية أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى أما بعد فتذق الله يا عباد الله واعلم أنه يحرم الكذب في الرؤى والأحلام كما أنه لا يجوز تعبيرها عند من لا علم له وأنه قال على الله قولا عظيما كذلك أن يكذب الإنسان ويُري عينه ما لم ترى، ولذلك جاء الترهيب الشديد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن زعم أنه رأى رؤيا وهو كاذب في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إن أفر الفراء يعني أعظم الكذب أيُري أن أن الإنسان عينه ما لم ترى. وصحح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى رؤيا وكذب فيها كلف أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل أو كما قال صلى الله عليه وسلم والمعنى أن من أرى عينه ما لم ترى وقال رأيت كيت وكيت وهو كاذب فالله جل وعلا يعذبه يوم القيامة بأن يعطى شعيرتين ويأمر أن يعقد بينهما وأن يفعل أن يفعل، ولذلك يتقي الإنسان ربّه جل وعلا، وليحذر. وقد نشأت ناشئة، ونبتت نابته. يكذبون في الرؤى والأحلام بزعم أنهم يدعون إلى الله جل وعلا، ويرهبون الناس. وهذا لا شك بأنه جناية على الشريعة وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يرهب عاصيا أو يرهب إنسانا واقعا في معصية أو في ذنب من خلال رؤيا يكذبها نسأل الله السلامة والعافية ولذلك أفتى بعض السلف أن من أراعينه ما لم ترى فقد كذب على الله جل وعلا فنسب إليه ما لم يفعله الله جل وعلا له ولذلك الحذر الحذر من هذا المسلك الخطير فقد تدفع العاطفة بعض الناس من خلال موقف من المواقف يريد أن يوصل رسالة معينة إلى عاصن أو إلى شخص مرتكب لكبيرة أو إلى متساهل فيقول له رأيتك في المنام كذا وكذا وهو كذاب فهذا كذب على الله عظيم ومن لم ومن لم يرض و يرضه كتاب الله جل وعلا ومن لم يرضه كتاب الله جل وعلا وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ارضاه الله فلا ارضاه الله فالله جل وعلا يقول وذكر بالقران من يخاف وعيد وذكر يخاف وعيد فلسنا بحاجه أن نكذب على الله أو أن نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر فتنبَّهوا لهذا يا عباد الله كذلك لا يجوز للإنسان أن يستسلم لتلك الرؤى التي تطلق هنا وهناك ويزعمون فيها جزبًا على وقوع أمر ما لا سيما في زمان الفتن فإن هذا من شأن الغُلات وشأني الخوارج وشأني الذين, يري... الذين يريدون بالأمة يريدون بها السوء فإن هناك رؤى تطلق هنا وهناك يزعمون بها جزماً على وقوع بعض الأمور ويكذبون في ذلك ومن استقرأ التاريخ واستنطق الواقع رأى بأنها سلسلة من الكذب طويلة طول الزمان تمتد من أناس لا يخافون الله فيما يبدونه ولا فيما يخفون. ولذلك مرت بالأمة فتن وابتلاءات وكان الوقود المحرك لها وكان الوقود المحرك لها رؤى ترى كذبا وزورا أو أحلام يريها الشيطان فيدفع الناس فيدفع فيها الناس دفعا إلى قضية تخريب الأوطان أو إفساد العلاقات. أو الجزم بأمور لا يجوز أبداً الجزم بها، ولذلك كان الأئمة كمالك ابن أنس إمام دار الهجرة و بن سيرين وغيرهما إذا عبر الرؤى كانوا يقولون إن ظن إلا ظناً وما نحن بمستيقين إن ظن إلا ظناً وما نحن بمستيقين فاتقوا الله يا عباد الله والحذر الحذر أن تكونوا ضحية هذه الرؤى التي يقولها بعض الناس فيزعمون بها وقوع أمر غيبي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام فيحددون الزمان والمكان والأشخاص وغير ذلك فهذا مخالف لمنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعيد كل البعد. عن الطريقة الشرعية التي يجب على الإنسان أن يتعامل بها مع هذه الرؤى ومع هذه الأحلام، عباد الله هذه المسائل قليلة وغيرها كثير، لكنني نبّهت على أهمها وأبرزها مما يحتاج إليه الناس، لاسيما وأن الرؤى تصاحب الإنسان بل ما من أحد من أهلي ما من أحد من بني آدم إلا وهو يرى رؤى في منامه ولكن الكثير الكثير يخطئون في التعامل بها والقليل القليل من يتعامل معها تعاملا شرعيا فالله الله عباد الله بالانتباه لهذه القضية التي أخذت مساحة في كتاب الله ومساحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاملوا معها تعاملا صحيحا على وفق الهدي النبوي تكون من الراشدين اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد صلاة وسلام يهبان هبوب الرياح ويتعاقبان تعاقب المساء والصباح وارض اللهم عن آله الأطهار وأصحابه الأخيار <تصفيق> لسيم الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بجودك وكرمك وإحسادك يا رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين ونص العبادك الموحدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين واغفر اللهم لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ووفق اللهم ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييك، اللهم انصر به دينك وأعز به كلمتك، واجعله رداً وعوناً ونصراً للإسلام والمسلمين، ووفق اللهم جميع حكام الإمارات لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم البرد والتقوى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على البرد والخير وتقودهم إلى كل صلاح، يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفرة والفسوق والعصيان وجعلنا من عبادك الراشدين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيث مريثا سحنا غدقا مجللا الناسا غير ضار اللهمك اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وأغث أوطاننا بالأمطار اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن بالبلاد والعباد والبهائم من الحاجة إلى الأمطار ما ندعوك يا ربنا ونسألك اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانقين صل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد